والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فسا كوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة Ja, oh. فإنما هي زجرة واحدة فإذا أمر بالساهرة فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ آخَرُ أَمْ تَتَّخِذُ كَانَ وَاهِبًا إِلَىٰ رَبِّكَ فتخشى فأرى وكذب وعصى ثم أدبر يسعى فأشرفنا then رفع سمكها فسواء وأغطش ليلها وأخرج ضحاء والأرض صبرد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومراء أخرج منها يوم يتذكر الانسان ما سعى وبلده الجحيم لمن يرى آيات <تصفيق> الذين تسألونك عن الساعة أيان مرساء فيما أنت من ذكرها إلى ربك منظر Sure.